ما ودعتني عسى ربي سامحا خلتني أسافر بهمي مع أحزاني يا لتها جاتني وما ومازحا وسمع من قصيدي اخر الحناني ما ان عسى ربي سامح خلتني أسافر سافر افهمني مع احزاني يا لتهجتني وافرح وما زال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 وقول ما مثلها قص ولا داني من كثر ما حبها ما ودي أجرها تخطي وقول الخطأ من واحد ثاني من كثر ما حبها. ما ودي أجراح تخطي واجع على الخطأ من واحد أنثى. ما ودي عندي عساه ربي سامح خلتني أسافر ابهمي مع حز. تهاجتني وفرح وما زاح وا سما عمن قصيدي وخير الحالي فالذبحني وانا علجت بدبح ارمي بزف الهوى فاحصاني خلي ذبحني وانا لا بدي ذبحه ارمي بسيف الهواء وخالف احصاني قضيتي أخشى على صاحبي وخاف عدواني قضيت بالهوى ما ودي أشرحة أخشى على صاحبي وخاف عدواني. سافر بهمي مع أحزاني، يا ليت هاجتني وفرح وما زاح، وسمع من قصيدك وخير الحاني. بعض المواد أهدم. Tänhani بعض المواد دموع العين تضحق هذه ظروف الهوى تمر Dessa förhållanden är mer otänkbara. Dessa förhållanden är